بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء جاب وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ لَا آخِرَةَ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ من ذكري بل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 إن كل من لا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها أولائين إلا صيحة واحدة ما من وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب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 إن هذا أخي له تسع نَعْجَتَ نعجة ولي فَقَالَ واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقض ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَىٰ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ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 Kitabını zellnahu ilek mubarrakli edebru ayetihi ve yetezkra ulul albab. Vvahbna l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 innaka antel wahhab fasakhkharna lahu ar-riyha tadri bi'amrihi rihan haythu asaba wash-shayatin kullabannaa wa مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أهله ومثلهم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 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي ليدي ولبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ لَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ لَخْيَارِ هَذَا ذِكْرِ وَإِنَّهِ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبَ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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا